حبيبي لا تواسيني ترى خوفك علي ذباح لخيلك لا يهمك شيء من همومي ولا وصحت انا اللي بنجل همومك مع همي وعيش مرتاح ترى لا شفتك بقربي من صابيح الأمل لاحت ترى لا شفتك بقربي من صابيح الأمل تقول رتاح لا تتعاب وناشوف الزمن مرتاح لا دعوت له العلاب وراء علت الناحت تقول ارتاح لا تتعب ونشوف الزمن مرتاح الى داوة لي وراها علت الناحة حبيبي هذه الدنيا نقضيها صبر وكفاح وهي من يوم ابونا دم أبد ما عمره التاحت حبيبي هذه الدنيا نقضيها صبر وكفاح من يوم ابو ندم أبد ما عمره التاحت وهي من يوم ابو ندم أبد ما عمره التاحت حبيبي باب ضيقك لا يهمك شايل همومي ولا وصاحت أنا اللي بنقل همومك مع همي وعيش من تختار الا بقربي مصابي حل املا طال علا شفتك بقربي مصاب حلم الامل لا حل دواها صبر والعرف ترى صبرها لها مفتاح بصبر لو دموع القلب من عيني لها ساحه دواها الصبر والعرف ترى صبره لها مفتاح أبصبر لو دموع القلب من عيني لها ساحت تبسم لا تواسيني ترى همي لعينك راحي لا شفتك تبسم لي تأكد علتي راحت تبسم لا لتواسيني تراهمي لعينك راح إلا شفتك تبسم لي تأكد علتي راحت إلا شفتك تبسم لي تأكد علتي حبيبي راح لا يهمك شايل من همومي ولا صاحت أنا اللي بنقل همومك مع همي وعيش من تحت ترى لا بقربي مصابي حل املا ترى لا شفتك بقربي مصابح الأمل لحال